انت يا عذراء أم الكلمة المتجسد ابن الله باب الرحمة الأمن الرحمة جه منك ويسوع شفنا سوريا للقاب هارون ولهو ونسوشلتي الفرع قالوا سمون من غير حد ما يسقي انت الكرمى وابنك سمره من غير زرع انت ولدتي الغير ده نساء والطبوية القديسة أم يسوع فخر العفاء والبتولية صار اسمك عالي ومرفوع الله ده نظر وتطلع ملقاش زيك ولا أروع منك اتجسد منك ديان العالم أجمع جي خلصنا وشال خطيانة جيف في العالم دي كلمة انت نسك ابن الله باب الرحمة الأن الرحمة من قطر يسوع شفنا شوية للأبد وينهو وينسو الشرطي الفير عين قاله من غير حد ما يسقي انت الكربة وابن الزبرة من غير زرعين في انتي تبوت العهد المطلي بالذهب انتي صرت حجاب لإلهنا والمن العقلي شلتي لما بعته الآن ميدا زهبي عشان شايلة رب الأكوان مريم ولا حد في مجدك قلبك مليان بإيمان شلتي الخبز الحي وبطنك الخبز اللي ادانا حياتي يا كل من يمتغس ابن الله بالرحمه ابن الرب ما يا صوتك سوريا للابدا يا اللي حملت يا مولاكي يا عذرا يا فخر الأجيال يا ممتلئه نعمه باكي زي ما قالك غبريا يا بتقول كل الأوقات بنقول طلب شفعات صلي دي صلاتك لينا تشفي كل الجراحات يا سمتان يا هستانيا مش فعلينا دا احنا خطا انت يا عذرا ام الكلمة المتجسد ابن الله باب الرحمة الأمن الرحمة جه منك ويا سوع شفنا سوريا للأب هارون ولهو ونا سوت شرطي الفرع من If